يا my يا حلو المنظر يا eyes يا حلم world يا my يا حلو المنظر يا Oh, يا حلم الأكبر أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحم أنت القدس أنت الشمس وبك الأنس ولك الحب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 ضميني ضميني اكثر يا روحي والاقصى كبر ضميني ضميني اكثر قولي اهو درب الأقصى قولي اهو ذاك الدر قولي آه وضربنا قصة قولي آه ذاك الذرب بين البعدو طال العهد بين البعدو طال العهد زاد الوجد ذاب القلب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 سبح معي في سجدة العدري يا أقصى يا حلوى المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر يا أقصى يا حلو المنظر يا أقصى يا حلم الأكبر أنت القدس أنت الشمس وبك الوس ولك لك انت القدس و انت الشمس و بك الانس و عيني الحب قلبي يهفو عيني تهفو روحي تصفو تدعر